بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن غله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب الجبراء والملائكة رسل رسل، فاتر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختارف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة هتكون. مقدمة في علم النقد النصي وهي هتكون اول محاضرة في السلسلة اللي انا في النقد النصي العهد الجديد المحاضرة دي حقيقة, حقيقة ما مفيدة جدا لكل الاخوة اللي مهتمين بعلم النقد النصي واللي حابين يعرفوا ايه هو النقد النصي والعلم ده يعني لا غنى عنه في دراسة المسيحيات بدايتها نقول إيه هو النقد النصي. النقد النصي ده هو علم بيدرس محطوطات أي عمل أدبي ضع أصله بهدف استعادة النص الأصلي أو أقرب صورة لهذا النص. النقد النصي ده مش خاص بالعهد الجديد فقط. النقد النصي مش خاص بالعهد الجديد فقط ولكنه مخطوطات أي عمل أدبي سواء حتى مصرحيات قديمة أو كتابات للفلسفة للفلسف الخدامة أي كتابات قديمة في العصور القديمة أصولها مفقوضة بيطبق عليها علم النقد النص ولكن احنا هنا بنطبق النقد النص على العهد الجديد لأنه أيضا من إحدى الأعمال الأدبية القديمة اللي ضاع أصلها هنصوف في التعريف اللي احنا قلناه ده كمان في كتاب مقدمة للنقد الكتابي او مدخل الى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داود في الصفحة 18 بيقول لنا نقد النصوص او اقرار النص الاصلي بيحاول العلماء عبر مختلف المخطوطات الوصول الى نص اقرب ما يمكن الى النص الاصلي بالاستعانة بكتابات الأباء أو بترجمات العهد الجديد المختلفة الكتاب ده كتاب مسيحي لشخص مشريق مسيحي بيقول لنا أن النقد النص ده أول علماء بيقارنوا بين المخطوطات علشان خاطر أن هم يحاولوا يكونوا النص الأصلي المفقود أو حتى أقرب صورة لهذا النص مجرد تعريف علم النصي هو وكايسها بالنسبة للمسيحي لأن في بعض المسيحيين ما يعرفوش حقيقة إن الكتاب المقدس ملوش أصول وإن أصوله ضاعت وإنه في اختلاف كبير بين المخطوطات. أحب أقرأ تعريف آخر بيجيبني جدا من كتاب Zetakis Tuzanitas 2nd Force Edition لبروس ماتزجر ودكتور بارت إيرمان بيقول the chapter 16, بيقول لنا The necessity of applying textual criticism to the book of the New Testament arises from two circumstances. None of the original documents is extant, and the existing copies differ from one another. That is Be Kamilubiul, the textual critic seeks to ascertain from the divergent copies which form of the text should be regarded as most nearly conforming to the original. In some cases, the evidence will be found to be so evenly divided that the extremely difficult to decide between two variant readings. In other instances, however, the critic can arrive at a decision based on more or less compelling reasons for preferring one reading and rejecting another يعني بيقول لنا اهمية علم النقد النص ده ان احنا ما عندناش اصول الكتاب المقدس الأصول مفقودة وان النسخ اللي عندنا اللي بين ايدينا متوفر حاليا هي نسخ مختلفة كلها كل النسخ دي مختلفة وإنه النقد النصي هدفه أنه يتقارن بين الشواهد دي عشان يحاول يوصل لاقرب سورة النص الأصلي وإن في أوقات كثيرة جدا النقد النصي ما بيقدرش يحدد أي القراءات هي القراءات الصحيحة يعني ما بيقدرش يطلع الاختلاف بين المخطوطات ويقرر هو النص الصحيح والنص الخطأ نتيجة لأن احيانا بتكون الأدلة الموجودة والشواهد مقسمة بتساوي في القيمة فميقدرش يميز إيه هي القراءة الصحيحة وإيه هي القراءة اللي نص نص طيب يبقى إحنا عرفنا إن النقد النص ده هو علم بيدرس مخطوطات أي عمل أدى بيضاع أصله بهدف استعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة لهذا النص وإن نحن بنطبقه على العهد الجديد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ سواء المخطوطات اليونانية او ترجمات الاباء او الاقتباسات او الكلام ده كله الترجمات القديمة او الاقتباسات بتاعت الاباء ونبدأ نقارن بين الشواهد دي عشان نقدر نطلع النص الاصلي او حتى اقرب صورة لازم النص. المشكلة الكبرى ان هذه النسخ كلها مختلفة تماما وكلها مليئة بالاخطاء والاختلافات فممكن شخص مسيحي يفتخر بأنه بيمتلك أكبر عدد من المخطوطات لعمل قديم لأن فعلا العهد الجديد سحب أكبر عدد من المخطوطات القديمة فيقول لك لا إحنا عندنا العهد الجديد ما فيش مشكلة أوه ممكن تكون الأصول ضائعة ولكن عندنا كمية كبيرة من المخطوطات نقدر من خلالها إن احنا ندلل على صحة العهد الجديد فهنقرأ تعليق, تعليق صغير كده من كتاب مسكووتينج جيسوس لدكتور بارت إيرمان الصفحه عشرة بيقول لنا ان يعني بيقول لنا اللي احنا بنمتلكه ده هي كلها نسخ أنتجت في قرون متأخرة وكل هذه النسخ مختلفة عن بعضها البعض في آلاف الأماكن. وبيكمل وبيقول لنا as we will see later وجميع هذه النسخ مختلفة في أماكن عدّة لدرجة إن احنا مش قادرين نحصر عدد الاختلافات المخطوطات. مش قادرين نحصر عدد الاختلافات في المخطوطات بيكمل كلامه وبيقول لنا possibility easiest to put it in a comparative terms there are many differences among our manuscripts than there are words in the New يعني بكل بساطه لو حطينا هذه المخطوطات في مقارنة في مقارنه مع بعضها البعض هنلاقي ان عدد الاختلافات في هذه المخطوطات أكثر من عدد كلمات العهد الجديد نفسه عدد الكلمات أو عدد الأسف الاختلافات والأخطاء في هذه المخطوطات أكثر من عدد كلمات العهد الجديد نفسه طيب يعني إحنا عندنا دلوقتي نسخ مش مأخوذة من الأصل والنسخ دي كلها متأخرة والنسخ دي كلها مليئه بالاختلافات والاخطاء كلام ده كلام جميل قوي عايز أقرأ تعليق آخر لبارت برضه في كتابه جيسوس بيقول لنا not only do we, we do we not have the originals we don't have the first copies of the originals we don't even have copies of the copies of the original. اور كوبيز اوف ذا كوبيز اوف ذا كوبيز اوف ذا اوريجينلز يعني بيقول لنا احنا مش بس فقدنا الاصل للكتاب المقدس مش بس فقدنا الاصل في المخطوطات لا ده احنا حتى ما عندناش نسخ عن الاصل ولا نسخ عن نسخ عن الاصل ولا نسخ عن نسخ عن نسخ عن الاصل كلام ده كلام مهم جدا في تعليق برضو عايز أقوله في كتاب المدخل للنقد النقد الكتابي لرياض يوسف داود في الصفحة 23 بيقول لنا كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية عن نسخ منسوخة ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعض فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات فما أن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مصحونة بالأخطاء يعني مفيش أصول النسخ مش من الأصول النسخ كلها مختلفة عملية النسخ باليد لأن ما كانش في وقتها طباعة ولا ألات طبعة ولا كان في أدوات كتابة زي اللي موجودة دلوقتي فكان علشان المسيح يقدر ياخد نسخة من الكتاب فكان بيضطر النواية يستخدم يعمل النسخة دي او يستخدم حد يعني يستأجر حد متخصص في عمالة النسخ دي ينسخه له فا من النسخ الموجودة مش هي الأصول فبالتالي كان فيها أخطاء والراجل اللي نسخ الاصل ده او نسخ عن الاصل نسخ الخطأ اللي موجود وهو كمان أخطأ واللي بعد بعديه وحب يعمل من النسخة بتاعته نسخة نسخ النسخة بالأخطاء الأصلية وبأخطاء اللي نسخ قبله وهو كمان أخطأ فبالتالي انتشرت عملية الأخطاء في المخطوطات فكل واحد بيعمل نسخة جديدة بيغلط وبيكرر الغلط بتاع اللي قبله طبعا نتيجة, ل... نتيجة لتعادل الكنائس في الوقت ده فكانت فيه تبقى مثلا كنيسة أفس لها نسخة يروح واحد يخدها مثلا لكنيسة سمرنا مثلا ف... فيقفها نفس الأخطاء فانتشرت الأخطاء حتى في المخطوطات على نطاق غرفي واسعة فعملية ضياع لأصل الكتاب المقدس وأصل العهد الجديد هي عملية مش لا تخفى على أحد وواضحة جدا في تعليق عجبنا قوي في كتاب المدخل, المدخل إلى النفض الكتابي للمواندس رياض يوسف داود برضو في الصفحة 26 بيقول لنا الكلام جميل جدا بيقول لنا نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الوحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا فأي قراءة نعتمد؟ كلام ده في صفحة 26 تحت العنوان إقرار النص الإنجيلي يعني الراجل بيقول لنا ما عندناش منصص الأصلاء للإنجيل واللي موجود عندنا دلوقتي نصخ كلها مليئة بالأخطاء ويقول غالباً بنقع في على قراءات متعددة للآية الوحدة طيب يعني إيه قراءات متعددة يعني إيه الـ Variant Reading اللي هي القراءة متعددة للآية الوحدة هنعرف يعني إيه موضوع القراءات المتعددة لو عندنا مثلاً نص يوحنى واحد واحد وقرأنا في مخطوطة من المخطوطات ولتكن مثلاً المخطوطة الثانوية النص بيقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله ولقينا مثلاً النص ده في المخطوطة الفاتكانية في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله ونفس الكلام في المخطوطة الثانوية دي كده قراءة واحدة للنص دي قراءة واحدة للنص ولكن لما نشوف بعد فريند ريدينج معناها إيه القراءات المتعددة إن النص يكون في كل مخطوطة بشكل مختلف يعني مثلا النص بتاع يحمى واحد واحد ده نلاقيه في المخطوطة الصناعية في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة مثلا إلهن ونلاقيه في مخطوطة أخرى بيقول وكان الكلمة الله دي بنسميها قراءة هنا في اختلاف القراءات طيب لما نيجي نقول أسباب ضياع هذه النسخ عايزين نشوف بعض الأسباب اللي قدت إلى ضياع النسخ الأصلية للعهد الجديد والله عندنا أسباب كتير جدا قالوها علماء النقد النصي وعلماء حتى مسحيين كمان نتكلم عن المرضى هلاقي أحد هذه الأسباب موجود في كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية للدكتور القس إيمين باهر إسحاق صفحة 19 بيقول لنا ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية أي النسخة التي بخط يد الكاتب بخط يد الكاتب أي سفر من أصفار العهد الجديد أو العهد القديم فهذه المخطوطات ربما تكو تكون قد استهلكت من قصرة الاستعمال أو ربما يكون بعضها قد تعرض للاتلاف أو الاختفاء في أزمانة الاضطهاد خصوصا وأن بعضها كان مكتوبا على ورق البردي وهو سريع التلف يعني ما فيش أصول لا للعهد القديم ولا العهد الجديد وبيقول ان المشكلة هنا هي ان كان النص الاصلي كان مكتوب على ورق البردي وان ورق البردي ده كان سريع التلف فالورق ده باظ وضاع النص العهد الجديد إن في الوقت ده كان معرض فكان دي مشكلة انه ما كانش بيقدر انه يعمل نسخ على ورق بردي جيد للعهد الجديد كان في سوق تصنيع الورق البردي علشان خاطر ورق البردي ده كان بيحتاج نوع كده من من الرفاهية يعني بيحتاج وقت علشان يقدر يعمل ورقة بردي محترمة ممكن الورقة دي بتقعد عشان تكون ورقة سليمة ومتينة وتعيش لفترة كويسة تقعد في التصنيع لمدة تقريبا اسبوعين احنا حتى لو عملنا كده السيرش على جوجل وشفنا طريق التصنيع ورقة البردي، هنلاقي فيديوهات كتير بتتكلم عن الموضوع ده وهتلاقي ان الموضوع ده محتاجة اكتر من 15 يوم عشان تبقى ورقة بردي محترمة تقدر تعيش لفترة زمنية طويلة فالمسيحي في الوقت ده في هذه القرون كان صعب عليه جدا انه هو يعمل ورقة بردي كويسة عشان كان في اضطهاد وما كانش عنده الرفاهية انه هو يعمل ورقة بردي محترمة فده كان سبب من, من أسباب تلف البرديات وضياع النسخ العهد الجديد حاجة تانية موضوع الاضطهاد ان كان في اضطهاد من بعض اليهود ومن الوثنيين الرومان على الأشخاص المسيحيين فبالتالي أتلفوا الورق اللي مكتوب عليه أصول العهد الجديد وحرقوا بعض المخطوطات ده برضو سبب تاني بيقولهن بعض العلماء وإحنا شفنا الكلام ده في الكتاب اللي قلنا بنكرق منه اللي هو الكتاب المقدس بلغاته الأصلية أو مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصلية في الحقيقة إن في سبب آخر ممكن يكون هو ده سبب ضياع النسخ الأصلي إن المسيحيين أنفسهم قاموا بإخفاء مخطوطات العهد الجديد إزاي إحنا عندنا إن المسيحي كان بيتعرض لإضطهاد كانت المخطوطات بتاعته بتتحرق كانت بتعرض التلف فبالتالي في بعض المسيحيين أخدوا المخطوطات وخبأوها على أساس إن هم هيتطلعوا المخطوطات دي بعد زوال فترة الاضطهاد يعني خبوا المخطوطات خوفا عليها من التلف ف بحيث ان هم بعد زوال فترة الاضطهاد دي هيطلعوا المخطوطات مرة اخرى وطبعا الاضطهاد قعد حوالي يمكن 300 سنة ثلاث قرون تقريبا كان في اضطهاد على المسيحيه فبالتالي ما يدركوش ان هم يرجعوا المخطوطات دي ويستعيدوها الكلام ده ممكن حتى هنلاقي فيه دليل على كده مخطوطات نجاح حمادي اللي هي اللي بعض الانجيل لقوها في زلعيتين كده في كانوا يعني المسيحيين الأوائل كانوا مخبيين بعض المخطوطات لهذه الأناجيل في زلعيتين كده من الفخار فده بيدل على إن المسيحيين برضو كانوا بيفطوا المخطوطات بهدف اللي هم يستعيدوها بعد زوال فترة, فترة الاضطهاد بسبب الخوف بالزبط في سبب كمان وده سبب لا يستبعد صراحه لو هنقدر نعرف ايه هو السبب ده لو فتحنا الرسالة الاولى لتسالونيكي 4 15 تسالونيكي الاولى 4 15 ونشوف النصوص كده ونعرف ايه السبب النص الأولاني هنلاقي بولس الرسول بيقول لهم إيه بيقولون فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقضين طيب النص اللي بعديه بقى النص اللي بعديه يا أخي الله أكرمك لأن الرب نفسه, به... رب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون أولا نص البعض نص البعض ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في الصحب لملاقاه الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب يعني بولس في الوقت ده كان بيؤمن انه مش هيعدل الجيل ده لو انه هيبقى زي سوبرمانج كده في الجو وهيقابل الرب في السماء وهيصعد هو وكل المسيحيين الاحياء الباخين فما كانش عنده الدافع انه هو يحتفظ بمخطوطات العهد الجديد الراجل عايز المخطوطات لفترة قصية جدا تمام فليه يحتفظ بيها؟ مش هيحتفظ بيها لفترة طويلة فعادي حتى لو كتبت على أوراق مش كويسة حتى لو محتفظ بيها مفيش فيها مشكلة لأنه خلاص هيقابل الرب قريبا في السماء فما عندوش مشكلة ده كان إيمان بولس وكان فكر بولس واتبعوا كمان كانوا اتبعوا الفكر ده فما كانش عندهم الدافع لهم يحتفظوا بمخطوطات العادل الجريد لفترة طويلة لأنهم مش محتاجينها لقرون قادمة ومش محتاجينها لآلاف السنين القادمة إنما هم محتاجينها لفترة قصيرة جدا لحتى حتى ملاقات الرب في السماء يبقى هي دي بعض أسباب ضياع أصول العهد الجديد كما وردت على في كتب العلماء المسيحية في الحقيقه في تعليق آخر عايز أقرأه هو في كتاب اسمه وحي الكتاب المقدس لخدمه الرب يوسف رياض تحت عنوان ضياع النسخ الأصلية بيقول لنا في الفصل الأول أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات القديمة وقد يندهش البعض إذا عرفوا أن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولى كتابتها عنهم فهذه النسخ الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها تمام ده اعتراف بأن النسخ الأصلية ضاعت وإن فيش عندنا أي نسخة كتب بيد كاتب الوحي نفسه طيب إيه بقى أسبابك في ضياع هذه النسخ يا خادم الرب يوسف رياض هل ليه بيقول لنا إيه بقى بيقول لنا ونحن نعتقد أن السر من وراء سماح الله بفقد جميع النسخ الأصلية للوحي هو أن القلب البشري يميل بطبعه إلى تقديس وعبادة المخلفات المقدسة يا سلام القلب البشري بيميل بطبعه إلى عبادة سبحان الله أنا جاي لي إعلان يعني مش عارف في أخت أدمن هنا عملت تبعت لي إعلانات لمحاضرة أخونا التعب في غرفة أخرى وبعدتها مرتين وراء بعض طيب حقيقة أنا كنت بحضر المحاضرة هناك من شوية والله قبل ما جا عندكم يعني فخلاص أنا عرفت والله إن الأخونا التعب ليه محاضرة في الغرفة الأخرى فأمش عارف يعني حضرتك قد من هنا يا أخت مش هو الاسم حضرتك يعني حضرتك قد من هنا وعملت بعتلي إعلانات عن محاضرة في غرفة أخرى سبحان الله الله المستعان طيب نكمل إن شاء الله بيقول لنا نحن نعتقد أن السر من وراء سماحها الله بفقد جميع النسخ الأصلي للوحي هو أن القلب البشري يميل بطبعه تقديس وعبادة المخلفات المقدسة فماذا كان سيفعل أولئك الذين يقدسون مخلفات القديسين لو أن هذه النسخ كانت موجودة اليوم بين أيدينا أي عبادة لا طريق إلا بالله كانت ستقدم لتلك المخطوطات التي كتبها أوان الوحي بأنفسهم يعني الراجل كده بيضرب في الأرثيزوكس والكاثوليك، وطبعا ده السبب مش علمي نهائيا فبيقول إن المخطوطات دي لو كانت فضلت موجودة على حد دلوقتي كانوا الأرثوزوكس والكاثوليك هيعبدوها يعني هيعبدوا المخطوطات وهيقدموا هذي اللي هي بعد المخطوطات طبعاً السبب ده غير علمي نهائياً هو بيضرف الكاثوليك والأرثوزوكس على أساس إنه بيقول لهم إنهم تتعبدوا مخلفات القديسين وكلام من ده طيب موضوع حفظ الكتاب المقدس هنعمل المقارنة صغيرة خالص بينه وبين القرآن الكريم هنقول ان في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ان نحن ونزلنا الذكر وان له لحافظون هنلاقي ان العكس تماما في الكتاب المقدس يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد بحفظ كتابه وده هنلاقيه في, في صورة الحجر الآية 9 إنما هنلاقي العكس في الكتاب المقدس لو إن شاء الله حد ينزل معايا روميا 3-2 و3-3 وهنصوف العكس في الكتاب المقدس كثيرا على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله إن كان قوما لم يكونوا أمناء، فلعل عدم أماناتهم يبطل الأمانة الله. هنا هنلاحظ إن هنا موضوع حفظ الكتاب أوكل إلى أصحاب الكتاب. فالعكس تماما بالنسبة للقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى لما يتعهد أو إلههم لما يتعهد بحفظ كتابهم، ولكن القرآن الكريم على العكس تماما. هل هنلاقي مثلا برضو ان هما ما محفظوش الكتاب اه يعني احنا خلاص اثبتنا ان كان حفظ الكتاب موكل اليهم طيب هل هما حفظوا الكتاب تعالوا هنقرأ ان شاء الله في ارمية تمانية تمانية ارمية تمانية تمانية لو حد ان شاء الله ينزل النص ثانيا انا هفتح الاقصى عندي كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا أنه إلى الكاذب حولها قلم الكتبة الكاذب أنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب نزل يا أخي إن شاء الله نص 23-36 23-36 الرب فلا وحي الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، أزقت تحرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلى هنا. الكتاب بنفسه بيشهد على تحريفه، وإن الناس دول كانوا مستمعين على أقوال الله لكنهم لم يكونوا أمناء. طيب دلوقتي إحنا عرفنا تعريف علم النقد النصي، وعرفنا إيه هو النقد النصي، عرفنا إن النسخ الأصلية ضاعت ب. اعترف من مسيحيين كتير وعلماء مسيحيين كتير وقلنا بعض أسباب ضياع هذه الأصول عايزين نعرف بقى أهمية العهد الجديد بالنسبة للنقد النصر العهد الجديد صراحة هو من أهم الكتابات القديمة بالنسبة للنقد النصر احنا قلنا ان النقد النص ده بيطبق مش على العهد الجديد فقط ولكن على اي اعمال ادبيه قديمه جدا ضاعت وصلها لكن العهد الجديد ليه قيمه خاصه كده بالنسبه للنقد النصي لسبب بسيط جدا لانه احنا قلنا من صاحب اكبر عدد من المخطوطات للاعمال الادبيه القديمه يعني ليه الاف المخطوطات ففي ثراء بالنسبه لدراسه تطبيق النقد النصي على العهد الجديد الحاجة الثانية انه هو المفروض انه هو كتاب موحبه من الله والمفروض انه بيتابعوا الملايين من من البشر فبالتالي هو كتاب بالنسبة للنقد النصي كتاب هام جدا وعشان كده بيطبق عليه النقد النصي بنقول ان العهد الجديد من اهم الاعمال الادبات القديمة اللي يطبق عليها علم النقد النصي طيب الراغل النقد النصي ده هدفه ايه؟ الراجل الناقد النص ده هدفه ايه؟ الراجل الناقد النص ده بيقارن بين الشواهد المختلفة علشان يقدر يوصل لنص صحيح او اقرب صورة لهذا النص هل ان هو يقدر يحدد صحة نص معين من تلقاء نفسه كده؟ ولا لازم يكون عنده شواهد كافية وان الراجل ده محدود بالشواهد يعني الرجل, الرجل ده محدود بالسواهد النقد النص ده ليه هدفين من دراسته أول حاجة هو التصحيح وثاني حاجة هي التنقيح التصحيح والتنقيح ايه هو التصحيح ده؟ يعني مثلا التصحيح هو معارفة الأخطاء في النص وإرجاع النص إلى الأصل الصحيح يعني بنعرف إذا كان حصل على النص تبديلات وتغييرات وبنحاول نرجع النص ده للأصل بتاعه الصحيح زي إيه مثلا؟ زي النص مثلا بتاع تيموسوس الأولى 3.16 النص بتاع تيموسوس الأولى 3.16 في المغطوطة السكندرية حصل تصحيح على كلمة غص اللي هي الذي كلمة غص وبعدين الناسخ خلاها سئوس الله فا ده خطأ من الناسخ احنا مهمتنا وانا عارف يا اخي اني سئوس اله وقبلها لازم يكون في رات تعريف عشان تبقى الله ولكن انا بتكلم يعني بشكل عام عن الترجمة اللي ترجموها يعني عشان يبقى ايه الموضوع ما ندخلش في في الشرح اخر يعني طيب جزاكم الله خير يا أخي فهو الناسخ هنا ارتكب خطأ فإحنا لو لو حبينا نعمل التصريح دلوقتي خلاص عرفنا اللي فيه خطأ في, في النص ده إحنا نصححه نرجع النص الأصل بتاعه فتبقى حص الذي مرة أخرى ده نوع من الأخطاء طيب إيه هو التنقيح؟ إيه هو التنقيح؟ التنقيح ده هو معرفة الإضافات على النص او المحزوف من النص الإضافات والزيادات على النص طيب هل عندنا أمثلة؟ طب إحنا لما نعمل التنقيح ده يعني هنزيل, هنزيل الإضافة او الزيادة اللي تمت على النص عندنا مثلا. في رسالة يوحنا الأولى 5-7 فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس هو ليس هم واحد النص في كل المخطوطات القديمة فإن الذين يشهدون هم ثلاثة يبقى دلوقتي حصل زيادة على النص وحصلت إضافات على النص اللي هي إيه الآب والابن والروح القدس أو الاب والكلمة والروح القدس هو ليس هم واحد دي كلها زيادة فبتطلع إحنا بنعمل عملية تنقيح فنرجع النص للأصل التاعته فيبقى فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة ده هي عمليه التنقيح اللي بتتم على النص طيب لو دلوقتي احنا عرفنا في مخطوطه من المخطوطات حصل في حذف في نص في في نصوص ازاي هنقدر نتعامل مع هذا الحصف؟ هل ان نقد نقدر نرجع النصوص المحذوفه ولا ما نقدرش. هل النقد النص قادر على إنه يستعيد النصوص المحزوفة ولا غير قادر؟ هو في الحقيقة بيكون قادر في حالة لما يكون عندنا مخطوطات قديمة جدا بتحتوي على النصوص المحزوفة. يعني في مخطوطات قديمة جدا وأخض من من اللي فيها هذا الحسّ بتحتوي على هذه النصوص، فبالتالي نقدر نستعيد الحسّ، نستعيد النصوص المحزوفة دي. لكن لو تم الحسف ده في زمن مبكر جدا وما فيش شواهد القراءة دي قبل الحسف هل هنقدر نرجع النصوص المحزوفة؟ طبعا لا طبعا ما نقداش نرجع النصوص المحزوفة بالنسبة للتعامل مع الإضافة فهو نفس الحكاية احنا نقدر نرجع نقدر نحزف الإضافة دي لو كانت في مخطوطات قديمة تحتوي على السفر قبل الإضافة ولكن إذا تمت الإضافة دي في زمن مبكر في وقت مبكر جدا وما كانش فيه شواهد لأزيل قراءة فبالتالي ما نقدرش أن احنا نحذف هذه النصوص المضافة بالضبط زي ما عندنا مثلا قصة المرأة الزنية في إنجيل يوحنا للصح 7 العدد 52 أو من 53 لحد 18 عندنا كل النصوص دي مضافة طيب أحنا عندنا شواهد قبل كده عندنا شواهد ان في إن فيه المخطوطات قديمة جدا ما بتحتويش على هذه الأعداد وهذه الفقرات فبالتالي دي أعداد مضافة فنقدر نحذفها نقدر نحذفها من الكتاب المقدس ولكن لو ما عندش تواد قديمة وما عندش قراءات بتدل على إن هذه الأعداد هي أعداد مضافة فاحنا ما نقدرش إننا نحذف هذه الإضافة بيقف النقد النصي مكتوف الأيدي وما يقدرش إنه يتعامل مع هذه الإضافة يعني بمنتهى البساطة والاختصار النقد النصي بيقرر النص الأصلي بحسب المخطوطات والشواهد المتاحة يعني ما يقدرش يخترع قراءة جديدة مش موجودة في الشواهد المتاحة بالإيدي يعني نص العهد الجديد محدود بحسب الشواهد المتاحة احنا قلنا لو ان القراءة المختلفة وكلمة variant reading معناها إن نأخذ النصي لو اتفقت جميع المخطوطات على شكل واحد للنص فهنا خلاص إحنا عندنا قراءة واحدة للنص لكن إذا اختلفت المخطوطات على عدة أشكال لنص واحد فبالطبع إحنا هنا عندنا قراءات متعددة ولكن يعني من المعروف ان صاحب العمل الأدبي اللي كتب العمل الأدبي نفسه هو كتبه في شكل واحد كتب العمل الأدبي ده في شكل واحد مش قاطر من شكل علشان بس الأمر ميبقاش فيه لبس عند الإخوة أو حتى عند الضيوف المسيحيين علشان ميعتقدش الضيف المسيحي إن كلمة قراءة آه يبقى زي القراءة القرآنية اللي في قراءات في القرآن الكريم فآه القراءة في المخطوطات زي القراءة في القرآن لا لحد هنا ونقول لك لا استنى ستوب مش زي ما انت فهمت خالص. القرآن الكريم أو القراءة القرآنية هي وحي إلهي وله سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن القرآنية وحي إلهي له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى لو قرأنا في سورة الشعراء الآية 192 لحد 194 بسم الله الرحمن الرحيم وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزرين القرآن الكريم نظريا القرآن الكريم نظريا له مصدرين ده نظرية النز المصدر مكتوبه المصادر القرآنية في المتاحف حول العالم والمخطوطات القديمة ولكن المصدر الأقوى والأصح هو السند بالضبط أخي آيملورن والتواطر دا نق ده يعني سنة قوي جدا وده مش موجود في المستحيل إنما القراءة في المخطوطات احنا وضحنا قراءة المخطوطات دي من أخطاء النساخ وتغيرهم في النص القراءة اللي موجودة في المخطوطات دي ناتجة عن أخطاء النساخ وتغيرهم في النص في سؤال ممكن الإخوة يسألوه والسؤال ده فعلا يكون مهم جدا بس احنا هنجاوب عليه مبكرا يعني هل يمكن تطبيق النقد النصي على القرآن الكريم؟ هل يمكن تطبيق القرآن النقد النصي على القرآن الكريم؟ بالطبع لا، لا ليه بقى، لأن أصل القرآن الكريم مش مخطوطة كتبها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أصل القرآن الكريم ليس مخطوطة كتبت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية ان القرآن الكريم وقلنا كلام الله عز وجل لنقله سيدنا جبريل عليه السلام مشافهة الى نبي صلى الله عليه وسلم واحنا قرأنا الايات اللي قلناها في صورة الشعراء اللي بتفيد هذا الكلام ثانيا احكام التجويد مش ممكن تدون في مخطوطة إحكام التجويز للقلقلة والإضغام والإخفاء والغنى والكلام ده كله والمدود ما لا يدرش أن نحن نكتبع في مخطوطة فبالتالي أنت هتنتقد إيه فبمنطقة البساطة أصد القرآن الكريم ليس مخطوطة أو وثيقة وإنما كلام يقرأ منقول شفاهة عن طريق التواثر يعني ان شاء الله يعني تكون المحاضرة النهاردة استفدت منها وحد أخذ معلومة كويسة وقدر يكون فكرة عن الكتاب المقدس وعن أصول الكتاب المقدس وعن علم النقد النصي النهاردة كانت مقدمة لعلم النقد النصي مقدمة بسيطة وياكم اختنا جنان. المقدمة دي تناولنا فيها تعريف علم النقد النصي وتناولنا وتناولنا فيها ضياع الأصول تناولنا في تنا تناولنا فيها أسباب ضياع الأصول وأيضا فارقة بين القراءة القرآنية والقراءة في المخطوطات وقلنا هل يمكن تطبيق النقد النصي على القرآن الكريم وأخذنا الشهادات من علماء مسيحيين على ان النسخ اللي موجودة كلها نسخ ليست من الأصل وأن كلها مليئة بالاختلافات إن شاء الله بإذن الله محاضرة القادمة هتكون في نفس التوقيط الأسبوع القادم يوم الأربعة اللي جاي الساعة تمانية ونص خلاص يعني لا تعليق عن اللي حصل النهاردة لكن إن شاء الله الأسبوع اللي جاي يكون يكون الوضع أحسن من كده بإذن الله السامنة من السامنة والنصف إن شاء الله يكون الساعه سامنة والنصف علشان خاطر يعني يكون توقيت كويس جايزكم الله خيرا جميعا وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة القديمة لو في حد إن شاء الله بس عنده سؤال أو شيء أنا عارف أنه عندكم منظرة بعد نص ساعه تقريبا فسريعا كده لو حد إن شاء الله عنده سؤال أو شيء إن شاء الله في موضوع المحاضرة امرد عليه باذن الله اتفضل اخي اخونا اللي كان معنا المايك تقريبا اخونا ايام الون اعتقد طيب اتفضل يا اخي معاك المايك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته